بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وجاء دعوان ومن قبله والمؤتفيات من خافاه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة غابية إن لم نفعل ما حملناك من جارية فإن جعلها لك تذكرته وتعيها أذنوا واعيا فإذا نفخ في الصول نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت بكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي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 فهو في عيشه راضية في جنة عادية كثوفها بانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام طالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت طاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية كذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام مسكين، فليس له اليوم ها هنا حمين، ولا طعام إلا من غسليم، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. وما هو بقوم شاعر قل لَمَّا تؤمنونَ ولا بقوم كاهن قل لَمَّا تذكرونَ تَعْزِلُ الْرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْمَا بَعْضُ الْأَقْوَالِ لَأَخْرَجْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تُمْلَقَ فَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَادِينَ وَإِنَّهُ لَتَلْكِيرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَنَعْلَبُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَتَبَخْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ